وَإِذَا أُنْفِقَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فلا فلا فلا مشاري مشاري ونشرق امس الناس بسم الناس شري. من الشر والسواس الخناس اللي سدب صدور الناس ملك الناس من الجنة من الجنة والناس من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حياكم الله جميعا هذا ابني عمر اللي قبل الصغير <تصفيق> تعال عثمان اقرأ العقسيون بيوم القيام سمعكم شوي قرآن من رواديد صغار طيب هذا عمر تقريبا عمره خمسة خمس سنوات سمعكم قرآن من الرواديد صغار طيب يلا تعال شوف انها سؤالة يلا بسرعة بسرعة ترى الناس ينطرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ما لا تفعلون نقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون الله. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله أكبر السلام عليكم حياكم الله جميعا طيب حبينا بس نسمعكم هذا الزغير أول واحد قرأ اللي هو يقول قلعد رب الفلق من شر الناس هذا عمر الزغير وتوه قاعد يحفظ ادعونا يعني ادعونا الله سبحانه وتعالى هي يسر للحفظ وعثمان هو اللي قرأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم ما شاء الله تبارك الله على هؤلاء الصغار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرة عين لك ولوالدتهم وأن يرزقك برهم وأن يجعلهم من حفظة الكتاب يا رب العالمين وأن يبارك فيهم يا رب أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المقروم مسلم والشمس تحرف هامة والسائرون بذكرها مقوان أنا في سبيل الله طار بطوة وعلى طريق الله قال